اليوم إن شاء الله سنستمر في دروس الاستماع للمستوى المتوسط من كتاب مئة محادثة عربية الجزء الثاني هريني إن شاء الله كيت أكمل نجد كان دي بلاجران استماعة توم النقر كان أنتو تنكات مننجة داريبو كوسرة تسبر شكبان بحث عربي للدوى ونحن الآن في الفقرة رقم أربعة وثلاثين في صفحة رقم ستة وأربعين dan hari ini, إن شاء الله, kitab di persegapan nomor atau paragraf nomor tiga puluh empat halaman empat puluh enam. Kalau ada, istimewa, kita akan membahas paragrafnya dengan bahasa Arab dulu. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di pantai. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di pantai. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di pantai. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di pantai. Ada banyak ومنهم من يصيد السمكة ولو اكتفيت بمشاهدة الشمس وقت الشروق أو الغروب واستنشاق الهواء النقي فهذا رائع حسنا الآن تفضل استمع مرة أخرى مع الترجمة باي سكرانك سلها كم من دنجار كان لاجي دنجان ترجمة. هناك العديد من الأنشطات التي يمارسها الناس على شاطئ البحر بنيا كجياتان يندي لكو كان مانوسيا بي تب بانتاي فمنهم من يسبح دان أنتاران يا أدا يان برنان ومنهم من يغطص دان أدا يان من يلام ومنهم من يصيد السمك دان أدا بولا يان منشين ولو اكتفيت بمشاهدة الشمس وقت الشروق أو الغروب ولو بنهن يدن ملي حتمة هاريك تيكاتر بالدان تنجلام واستنشاق الهواء النقي فهذا رائع سرتاه مني ربء دارين سجار إتوسده مني نانكان حسنا الآن هيا نبدأ في الفقرة رقم 36 في صفحة رقم 48 sekarang ayo kita mulai di paragraf nomor 36 di halaman 48 سنقرأ الفقرة باللغة العربية أولاً kita akan membaca paragrafnya dengan bahasa Arab dulu عادة أجلس على المقهى مع الأصحاب مساء يأتي النادل ونطلب المشروبات الساخنة مع بعض المقرمشات. نقضي وقتا مسليا ثم نحاسب ونرجع لبيوتنا. ما أجمل جلسة الأصحاب! حسنا، الآن تفضل استمع مرة أخرى مع ترجمة. بايك. sekarang silahkan mendengarkan lagi dengan terjemahnya. عادةً أجلس على المقهى مع الأصحاب مساءً بياسانيا سيددؤ دي كافت كوبي برسمة 88 سايا سوري هاري يأتي النادل ونطلب المشروبات الساخنة مع بعض المقرمشات كيموديان بلا داتانج دان كمي ممساً منهم هنغات دان ببربا جميلان نقضي وقتا مسليا. كميمًا حبس كان وقته برسانتاي. ثم نحاسبه ونرجع لبيوتنا كمدين كميم بيار بن كمي. درس بولنكرومة. ما <مى> أجمل جلسة الأصحاب. ألان كه إن ده نياض دك دو برسام تمن تمن. وهكذا نحن انتهينا من درس الاستماع اليوم. dan begitu kita sudah selesai pelajaran istimewa untuk hari ini. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وإلى اللقاء كما كس اتاس مندنگاركان دڠن باءيق دان تڠݢو كامي د بلاجرن تكلم العربيه